شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس جسواس الخَّاس الذي سوس في صدور الن من الجَّةِ وََّ الله أكبر. الله